بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين نحمدك اللهم على ما أنعمت به من النعم ونسألك المزيد ونحمدك يا الله على أن وفقتنا لقول الحمد لله لك الحمد مولانا على كل نعمه ومن جملة النعماء قولي لك الحمد وصل الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والاخرين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياذ رحمه الله وتعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه عند الله عز وجل من خلال ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأن الإمام القاضي عياذ رحمه الله وتعالى سلك طرقا في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة سلك منها طريق القران الكريم فاول شيء يحدثك عن رسول الله ويصف لك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو القران الكريم فمن اراد ان يتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم فعليه بالقران الكريم فانه سيجد فيه الخبر المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثانيا ما اكرمه الله عز وجل به من الشمائل والمكارن وهذا تكفلت به كتب الشمائل وكتب الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن درس أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشمائله ولم يهتدي إلى أنه رسول من عند الله فهو غير مهدي يعني أنه لم تسبق له الهداية عند الله سبحانه وتعالى لأن تلك الشمائل الخلقية وتلك الشمائل تدل ذلالة واضحة على أن محمد رسول الله وتقول بلسان الحال قبل لسان المقال هذا مرسل من عند الله تعالى الطريق الثالث هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي يحدث فيها عن نفسه وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث الذي أمر الله عز وجل فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يسأل ما يشاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أسأل يا رب وقد اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما واعطيت لسليمان يعني ملكا لا ينبغي لاحد من بعده يعني أن هؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى منحا جليلا ومنحا عظيما فقال الله عز وجل له للرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك خير مما أعطيتهم مما أعطيتهم. ما أعطيتك خير مما أعطيتهم أعطيتك الكوسر أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوسر والكوسر مشتق من الكثرة مشتق من الكثرة والواو من أشليش الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى يقال رجل كوسرون ومرأة كوسر إذا كان كثير العمل أو كان كثير الخصال أو كان كثير المال أعطيتك الكوسر الذي هو نهر في الجنة لا يعلم ضخامته وعظمته الى الله سبحانه وتعالى وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوفي السماء وقد توقفنا عند هذه النقطة وتحدثنا عن هذه المكرمة التي أكرم الله بها نبيه وأمة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي الأذان هذه الشعيرة التي ترفع في كل يوم خمس مرات فإذا رفعت هنا ورفعت هناك ورفعت هناك حسب طريع الشمس وغروبها فإنك ستسمع لو كانت لك آذان تسمع لهذه المسافات الطويلة فإنك ستسمع أشهد أن محمدا رسول الله لا تنقطع كما أن أشهد أن لا إله إلا الله لا ينقطع لأن الغروب ما دام الغروب والطلوع يعني يتوالى على, على الكرة الأرضية كما قال الله عز وجل يولج ليلة في النهار ويولج النهار في ليلي معنى ذلك أن الصلوات الخمسة قائمة الآن وأن الصلوات الخمس ينادى لها الآن إذن فينادى به في جوف السماء لماذا قال في جوف السماء ولم يقل على ظهر البسيطة لأن جوف السماء هو الذي يجمع هذه الأصوات هو الذي تجتمع في هذه النداءات التي ينادى بها في بين الفينة والأخرى والآن كما ذكرنا من, من مكرمات هذه الأمة فإنه تحقن به الدماء ويحفظ الله عز وجل أصحابه من الشيطان فإذا كانت الجماعة ينادى فيها فإنها جماعة مباركة إذا كانت هناك جماعة لا ينادى فيها فهي جماعة استحوذ عليها الشيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل حتى لو كان الإنسان في, بادي في باديته أو في غنمه فأذن فليرفع صوته بنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤدين جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد له بذلك يوم القيامة ان كل واحد يسمع أدن الإنسان الا ويشهد له بذلك يوم القيامه إذن حسب حسب المخلوقات التي تسمع اذانك وكل مخلوق مهما كان صغيرا فإنه يشهد لك وكل مخلوق مهما كان ضخما وكبيرا فإنه يشهد لك ولا يحصي الشهداء من هذه الناحية لا يحصيهم إلا خالقهم إلا الذي خلقهم وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن عليه ما لستهمتم عليهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو عرف الناس ما في الأذان ما يترك أحد الآخر ليؤذن لماذا لأنه يريد لنفسه ذلك الخير يريد لنفسه ذلك الفضل يريد لنفسه تلك الشهادة إذا كان الناس يشهد بعضهم على بعضين بالمناكر فأنت يشهد لك الناس جميعا بالمعروف يشهد لك الناس جميعا بأنك تنادي بكلمة التوحيد وبشهادة أن, رسول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معديرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم يقوم الاشهاد يعني الاشهد يقومون ولكن هل هم شهداء عليك أم شهداء لك هل يشهدون لك إذا كنت مؤذنا إذا كنت صالحا إذا كنت فائلا للخير فلك شهود وإذا كان غير ذلك فعليه شهود فعليه شهود المهم الشهداء سيقومون يوم يقوموا ولا شهاد ويشهدون لكل واحد بما, بما فعل وجعلت لي الأرض أو وجعلت الأرض لك طهورا ولأمتك أي من بين الفضائل كذلك التي أكرم الله عز وجل بي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل له هذه الأرض طهورا له أشرك معه امته لفضلها وخيريتها عند الله سبحانه وتعالى ولكونها خير أمة خرجت للناس ومعنى الطهور يفيد شيئين هنا يفيد أنها صالحة للصلاة فهي مسجد وصالحة للتيمم فهي طهور أي يتطهر بها يتطهر بها فهي طهور أي بمنزلة الماء وهي أيضاً بمنزلة ماذا؟ المسجد فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإن معه طهوره ومعه مسجده أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق أن ذكرناه وغفرت لك ما تقدم من دنبك وما تأخر مما اكرم الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن قال له إنا فتحنا لك فتحنا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخرا معنى هذا معنى هذا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم في ماضيه وفي مسقبله وتزكية في المستقبل تعني ماذا؟ تعني العصمة فهو صلى الله عليه وسلم معصوم اولا ومعصوم آخرا معصوم أولا ومعصوم آخرا فهو صلى الله عليه وسلم معصوم ماهي معنى ليغفر لك أنه فعل ليغفر الله سبحانه وتعالى وإنما ليغفر لك أنه معصوم صلى الله عليه وسلم هذه الايه تزل على, على العصمه نعم مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تمشي في الناس مغفورا لك يعني يقول الله عز وجل له فأنت تمشي في الناس مغفورا لك نقي الصفحة نقي الطوية نقي الظاهر والباطن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم أصنع ذلك لأحد قبلك لم يصنع إلا وعز وجل هذا لأحد من الناس قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يتجلى في حديث الشفاعة الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه حديث الشفاعة حيث كان الناس يذهبون إلى آدم ويدهبون إلى نوح ويدهبون إلى إبراهيم ويدهبون إلى موسى وإلى عيسى وكل منهم يذكر خطئته يذكر أنه كان فعل كذا فهذا يقول أنا أكلت من الشجرة والآخر يقول دعوت على قومي والآخر يقول كذبت ثلاث كذبات والآخر يقول ضربت القبطية فقتلته ولم, ولم ينبغي لي ذلك كل منهم يعتذروا بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لديه ما يعتذر منه ليس لديه ما يعتذر منه لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أي عاصمه الله عز وجل من الأيقصر فشيئا يعتذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا مما منح الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قلوب أمتك مصاحفها جعل الله عز وجل قلوب هذه الأمة مصاحفها يعني ميزها بالحفظ لكتاب الله عز وجل يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار أمة محمد صلى الله عليه وسلم استدرجوا النبوة عن طريق حفظهم لكلام الله عز وجل لكتاب الله تعالى يعني فترة انسان يجلس ويخرج منه القرآن الكريم ويقرأه صباح مساء شتانا ما بينه وبين من يأخذ جزءا من التورات أو من الكتاب المقدس يعني ويحدق فيه ويقرأ كأنه يفعل, كأنه يفعل شيئا مع أن هذه الكتب حرفوها وبدلوها لأن الله سبحانه وتعالى استحفظهم إياها أي كلفهم بحفظها فغيروا وبدلووا يحرفون الكلمه عن مواضعه ويحرفون الكلمه من بعد مواضعه يعني ثارثة يحرفونها رفضا يحرفون حروفها وثارثة يحرفون معناها ودلالتها يحرفون الكلمة عن مواضعه أي دلالتها يحرفون دلالتها وهي باقية أو يحرفون الكلمات من بعد مواضعه بمعنى يزيلونها ويضعون مكانها كلمة أخرى مناسبة بالنسبة لهم هما كلمة أخرى يعني يريدون بها يقصدون بها التحريف أما هذا الكتاب فلم يحرف ولن يستطيع أحد أن يحرفه ولن يستطيع أحد أن يدعي أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقص منه شيء أو زاد منه شيء فلقد قيض الله عز وجل لهذا الكتاب أمة حمله في صدورهم فكانت اناجيلهم أي مصاحفهم فكانت اناجيلهم في, في صدورهم يتلونها انا الليل وأطراف النهار حاول بعض المغرضين في قديم الزمان وفي حديثه ولكن يعني أصبحت محاولاتهم أدخوكا يضحك منها الناس أصبحت محاولاتهم يعني نوعا من الطرهات والأباطل التي لا يستسغها عاقل فما بالك أن يستسغها مسلم الذي يؤمن بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو محفوظ لقول الله تعالى إِنَّا نَحْنَ نَزَّلَنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ولكن حفظه أين؟ أين هذه الخزائن التي حفظ الله عز وجل فيها هذا القرآن صدور أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلوب هذه الأمة هي الصناديق التي حفظ الله عز وجل فيها كتابه فكن صندوقا لكتاب الله عز وجل يكون لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى وتحتل يوم القيامة منزلة أعلى وتكون منزلتك عند آخر آية تقرأها تقرأ القرآن الكريم الذي فيه أكثر من استلف, استلف و, و ونيف يعني تكون درجتك يعني أكثر من استلف درجة في العلو والارتفاع في أعلى فراديس الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا شيء عظيم جدا الحديث عن القرآن الكريم وأين استودعه الله عز وجل وحفظه؟ يعني ينبغي أن نتأمل فيه لكي يعلم حفاظ كتاب الله عز وجل ما اكرمهم الله به تعالى ولكي يعلم لكي تعلم الحافظات لكتاب الله تعالى ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به لانهن او لانه صناديق لكتاب الله عز وجل الذي تكفل بحفظه فاستودعك إياه وجعله أمانة عندك تحافظ عليها وتؤديها لغيرك ان شاء الله سبحانه وتعالى وقال له أيضا وخب لك شفاعتك ولم اخبئها لنبي غيرك خبأت لك شفاعتك أيضا مما مميز به النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء أن الله عز وجل ادخر له الشفاعة أي ادخر له دعوة مستجابة كما جاء في حديث آخر في الصحيح لكل نبي دعوة مستجابة وأنا خبأتها لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد كل نبي من الأنبياء إلا وعندهم دعوة مستجابة نفدها يعني نفدها ويج تعجل بها ونفدها في الدنيا بينما محمد صلى الله عليه وسلم ادخرها لنا بمعنى ادخر لنا أعظم دعوة وإلا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا مرات ونبي صلى الله عليه قال اللهم اهذ قوم في لا يعلمون فهداهم الله ودعانا بالنصر فنصرنا الله ودعانا بالتوفيق فوفقنا الله ودعانا بالاستمرار ودعا بالاستمرار فاستمرت دعوته صلى الله عليه وسلم يعني دعوات كثيرة جدا ولكن ال التي خبأها هي أعظمها أعظم هذه الدعوات وهي الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم لأمته يعني أن الله عز وجل يمنح له الشفاعة لأن الشفاعة ملك لمن؟ لله الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الملك لمن؟ لمن شاء من عباده بشرط أن يكون ذلك الذي يعطي الله عز وجل للشفاء أن يكون مرضيا أن يكون مرضيا إلا من آذن له الرحمن ورضي له قولا الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذه الشفع إلى من رضيه ورضي قوله ورضي أن يتكلم ثم هذه الشفعة لا تكون إلا لمن رضيه الله عز وجل أي أن يرضى ايضا الله عز وجل عن من يشفع له عن المشفوع لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالنبي صلى الله عليه وسلم مقبول الشفاعة وأمته مقبولة الشفاعة لها يعني أو مقبولة الشفاعة لها أي قبل الله عز وجل أن يشفع لها فإذا لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو أراد أحد أن يشفع له لا تنفعه شفاعته كما قال الله عز وجل لا تنفعه الشفاعه الشافعين وكما قال تعالى والايات كثيرة في هاد في هذا الباب واتقوا يوما واتقوا يوما ترجعون الى الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه يعني لا يقبل منها عدل أي أنها تقدم مقابل ولا تنفعها الشفعة لو كان هناك من يشفع لو كان هناك شافع هو شافع موجود ولكن لا تقبل الشفعة فيهم لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفعة أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نص القرآن الكريم والسنة النبوية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول الشفعة فيهم وأن شفعتهم مقبولة عند الله تعالى ولم أخبأها لنبي غيرك أي لم يدخر الله عز وجل هذه الدعوة لغير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك في الموقف عندما يكون الناس في موقف طويل ونزلت الشمس على رؤوس الخلائق وانتظروا طويلا الفصل حتى تشاوروا فيما بينهم وتكلموا قالوا لو يستشفعنا إلى ربنا عندئذ يأتي موقف الشفاعه ويقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا محمودا يغبط فيه الاولون والاخرون كما قال الله عز وجل في سوره الإسراء وبعثه اللهم وما مقاما محمودا الذي وعدته كما نقول في دعاء في دعائي عسى كما قال الله عز وجل في سوره الاسراء عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هذا المقام المحمود هو مكان في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لشخص واحد يعني لا يسعوا أشخاص كل الدرجات في الجنة تسعوا ماذا؟ تسعوا أشخاص يعني يكون فيها تعدد إلا هذا المقام العالي لا تعدد فيه إنما ينبغي لشخص واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون أنا هو وأرجو أن أكون أنا هو طبعا اخبره الله عز وجل بأنه هو بأنه سيكون صاحب اللواء المحمود يوم القيامة ويقف في في الموقف او في المقام المحمود لو اراد الانسان ان تكون له الشفاعه فليخذ بالاسباب ومن الاسباب الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاسباب نعود الى الاذان لان الاذان لا تنقضي عجائبه نعود الى الاذان من اراد أن ان يحظى بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل مثل ما يقول المؤذن فاذا انتهى المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ما معنى الدعوه التامه اي المستمره الى يوم الدين الدعوه التامه والصلاة القائمه اي الظهر الذي نصلي الان او العصر الذي نصلي الان او المغرب الذي نصلي الان الصلاة القائمه ات محمدا الوسيله هي هذه مقام المحمود والفضيله والدرجه الرفيعه وابعته اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وعدته يعني وعده فهديك عسى لا تفهم على اصلها في اللغه عسى ان يبعتك بمعنى اما وما عسى ان يبعتك ربك مقاما محمودا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لليقين هذيك عاد تسمي لليقين وليس ليش وليس لعسى انها تحتمل كذا وكذا وإنما لليقين بمعنى ان الله سبحانه وتعالى وعده وعده فعلا بذلك هذا الحديث لان الحديث يفسر القران والقران يفسر الحديث كذلك نعم وابعث الله المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد راه كاين واش انك لا تخلف الميعاد فالروايات تتكامل فيما بينها فالروايات تتكامل فيما نعم الصحيح ما فيه يعني البخاري ومسلم ليس فيه إنك لا تخلف المعد هو ورد في كتب أخرى ومن المعلومة أن الصحيحين لم يستوعب الصحيح لم يدخل كل شيء صحيح وإنما يوجد الصحيح في غيرهما على كل حال الشيء الذي كما يقول العلماء الزيادة التي يخالف بها التقة الثقات مقبولة ما لم تعارض ما لم تكن معارضة هذه لم ليست معارضة وإنما تؤكد وإنما تؤكد هذا الوعد لأن الله عز وجل لا يخلف لا يخلف الميعاد ففيها تكمل الروايات يقولنا بساتر من كان يقول هذا الدعاء بعد الاذان حلت له شفاعته يعني ربط بين الامور وربط بين قول ساتر حلت له شفاعته وبين دعائك لله عز وجل وطلبك من الله سبحانه وتعالى أن يمنح له هذا المقام. المحمود لتعلم انك الذي ترشحه انك من الذين يرشحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقف في المقام المحمود فاذا وقف في المقام المحمود كانت لك الشفاعه بمعنى كانت لك حصيله دعائك وبعثه الله والمقام المحمود في الصباح والمساء وبعثه الله والمقام المحمود ها أنت تدعو فاذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود فمن الذي يكون أولى بشفاعته الذين يسألونها له الذين يسألون هذه الشفاعه كترشيح ولله المثل على والرسول صلى الله عليه وسلم بعيد إيه. عندما يكون هناك مرشح نحن نرشح نقول هذا هو الذي يصلح هذا هو الذي يمكن أن يقوم في مقامنا ويتكلم باسمنا ويدافع عن مصالحنا يعني فاز بثقة أو حصل على ثقتي مجموعة من الناس فإنه يمثلهم وبالتالي كل كلام يقوله يعتبر كلام تلك الأمة وتلك الجماعة وليس كلامه الشخصي كلامه الفردي فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نقول وابعته اللهم المقام المحمود وياتي يوم القيامة ليشفع فإنه استجابة لهذه الدعوه التي ترفع بين الفينة والأخرى مع وعد الله سبحانه وتعالى السابق فإن أولى الناس بالشفاعة من يسألها من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وضح هذا نعم وفي حديث آخر رواه حديفة قال صلى الله عليه وسلم بشرني يعني ربه عز وجل أول من يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب يعني أن من المكارم التي كرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان اول من يدخل الجنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم من امته سبعون الفا ومع كل ألف سبعون الفا يعني اعداد كثيره وكثيره جدا يدخلون الجنه بغير حساب ماذا يعني متعني متعني متعني هذه الجمله تعني هذه الجمله انهم يدخلون الجنه بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لهم ناد واحد أو قام واحد من الصحابة فقال يا رسول الله اجعل الله أن أكون منهم اجعل الله أن يجعلني منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم يعني هذا يعني أنهم يدخلون الجنه بالشفاع والنبي صلى الله عليه وسلم عين واحدا وأبقيت الآلف وقياس لا يعرفها الله سبحانه وتعالى قال انت منهم فقام الآخر فقال يا رسول الله ودعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاشة يعني شوف رحمة الله عز وجل وفضله أدرك هذا الرجل طبعا وأدرك الصحابة رضي الله تعالى وتعالى إلا انا أنه قطع على الكلام حتى لا يكون متسلسلا وأنا يا رسول الله وأنا يا رسول الله لا ينتهي المجلس فقالنا سبقك بها عكشة. وإلا فأولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الذين آووه وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رضي الله تعالى عنهم وأرضهم سبقك بها عكاشة وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب أيضا مما منح الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه أن لا تجوع أمته وأن لا تغلب أن لا تجوع وأن لا تغلب أي أن لا يسلط عليها عدو من سوى أنفسها فأمة الإسلام مضمونة النصر ما دامت متحدة ما دامت متفقة ما دامت متمسكة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أخذ العهد على نفسه أن ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذا رأينا أمة الإسلام تنهزم بين الفينة والأخرى في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب فذلك دليل على أن فيها خللا الخلل في الأمة وليس, فيش؟ وليس في وعد الله عز وجل وعد الله سبحانه وتعالى صادق ولكن الخلل فينا نحن فإذا انهزمنا فلنعاود أنفسنا فلنراجع أنفسنا اولم اصابتكم أصابتكم قد اصبتم مثلها. قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم من عندي أنفسكم إما بسبب عدم تعلقها بكذا بالله عز وجل مع انحرافها عن المساء وإما بسبب اختلاف أبنائها فيما بينهم فيأخذ بعضهم بيد العدو على إخوانه كما يحدث في كثير من, من الأحيان لأن أخوف ما يخاف على الأمة عدم الاتحاد فالاتحاد كما, يقال كما يقولون قوة والتفرق ضعف عندما تفترق الأمة هذا يشرق وهذا يغرب يعني أبشرها بالهزيمة لأن هذا سيؤلب الأعداء الخارجين على هذا والعكس صحيح اذا فالأمة ما دامت تتمسك بالكتاب الله عز وجل وبسنه رسوله وتتمسك بوحداتها ومقوماتها التي تعيش عليه وتضمن لها الاستقرار وتضمن, وتضمن لها الأمن فإنها لا تنهزم ابدا, أبداً. لأن الله سبحانه وتعالى ضمن يعني محمد صلى الله عليه وسلم أن لا تغلب أمته كذلك بالنسبة للجوع أن لا تجوع أمته والخيرات التي أغضقها الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ الفتح الاسلام إلى يوم الناس هذا الشيء الكثير الشيء الهائل جدا وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال ورزقهم من الثمارات لعلهم يشكرون. دعاني أهل مكة. وفاد هذا الخير على أهل مكة. ودع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وأهل المدينة. وفاد هذا الخير على أهل مكة وأهل المدينة. ودع النبي صلى الله عليه وسلم للشام. ودع النبي صلى الله عليه وسلم لليمن. ودع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الجهات التي فتحها المسلمون. فمتد هذا الخير ومتد هذا الدعاء حتى لم, يعني لم يعود في الجوع ولم لم يجد الجوع. سبيلا إلى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن قد تقول لماذا يموت الناس بالجوع في الصومال لماذا يموت الناس بالجوع في سيراليون لماذا لماذا يموت الناس بالجوع في الشرق أو في الغربي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا ليس جوعا ولكنه تجويع والفرق كبير بين الجوع والتجويع الجوع هو أن لا يجد الإنسان ما يستسير رغم الأخذ بالأسباب رغم التعلق بماذا؟ بالله عز وجل والمشي في مناكب الأرض ولكن التجويع هو أن يحاصر الإنسان فالناس في الصوم المحاصرون بسبب ما وقع فيها من الاختلاف الذي يحذر الله عز وجل منه بسبب الافتتان الذي وقع هناك فحوصر الناس فجعوا وإلا كثيرا ما يقع الجفاف في البلدان في كثير من البلدان وتاتي الخيرات من بلدان اخرى فهذا العصر الذي نعيش فيه لا يكون فيه جوع ولكن يكون فيه تجويع والفرق بين التجويع والجوع كما كالفرق بين السماء والارض بمعنى ان تحاصر الانسان حتى, حتى, حتى يموت حتى يموت جوعا شيء وأن لا يجد شيئا مع الأقضاء بالأسباب والحركات في الأرض شيء آخر وقد جوعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاث سنوات حتى كانوا يأكلون الجيث ويأكلون أوراق الأشجار ويأكلون يعني ما يحضر بين يديهم بسبب تجوع وليس بسبب ولي الجوع فقريش تعيش في الخيرات ولكنها جوعت الرسول صلى الله عليه وسلم وجوعت مع من, كان من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختر ما يكون الذنب ان يجوع الانسان انسانا اخر اختر ما يكون الذنب ان تجوع انسانا اخر وربك يقول فلقس حم العقبه وما ادراك ما العقبه فكرقبتين او اطعام في يوم دين مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مربه ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمه قدم الله عز وجل فك الرقبه وقدم الله عز وجل الاطعام على الايمان والأمر بالمعروف وصلة الارحام وهذه هي العقبة في الحقيقة العقبة الكأداء التي لا يصعد عليها أو لا يتخطاها إلا العازم الحازم صلى الله سبحانه وتعالى التوفيق وأعطاني النصر أي من بينما أعطى الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم النصر أي نصره من عنده سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر بجماعه قليله من الناس قليله العدد وقليله العده يعني سلاحها قليل وافرادها قليلون ولكن الله عز وجل نصرهم من اعطاه النصر نصرهم على الاعداء فكان هذا النصر معجزه وكان في الوقت نفسه منحه قدمها الله عز وجل بين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يطمئن إلى ما بعدها لأن أول معركة لو وقعت فيها, لو وقعت فيها الهزيمة لتردد ضعاف الإيمان لترددت نفوس الناس هل نستمر أو لا نستمر؟ ولكن لما انتصروا في المعركة الأولى قوى ذلك عزائمهم فلا يهمهم بعد ذلك أن انهزموا فيه في أحود او أن حصروا في غزوة من الغزوات لأنهم أيقنوا بأن الله عز وجل معهم وأن الله عز وجل ناصرهم وأن النصر لا يكون بكثرة العدد والعدد وإنما يكون بالله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم فنصر الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بدرين ونصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوات الأخرى التي من بينها الفتح فتح مكة ونصر امته بعد ذلك في حروب الرداء ونصر امته في فتح الشام وفي فتح العراق وفي فتح اليمن وفي فتح مصر فنصر محمد صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهرين يعني أن الناس ينهزمون قبل أن يأتي إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسيا ويأتون إليه على رغم أنوفهم يعني مقدمين ولأهم أو طالبين لمصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنهم يقدمون مسلمون أو يقدمون طالبين ليش؟ طالبون للمصالحة وكثير من الذين جاءوا من الجل المصالحة أصبحوا في الإسلام يعني جاء يفاوض ولكنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد أخلاقه وجد الشمائله دعاه ذلك إلى الإسلام قال ما لنا نحن والإسلام فلندخل في هذا الدين الذي يكفل للناس هذا هذا النوع من الحوار وهذا النوع من المصالحه وهذا النوع من من التعبير عن عن الذاتي وعن النفس الى غير ذلك من من من الامور التي يجهل كثير من الناس حريه المعتقد وحريتك الكريمه وحرية, وحريه ويظنون ان الاسلام يكبح هذه الحريات او ان الاسلام ضد هذه الحريات الاسلام بالعكس ضد الارهاب على هذه الحريات من يرهب الناس في عقيدتهم من يريب الناس في تصرفاتهم، من يرهب الناس في أموالهم من يرهب الناس في أمنهم وأمانهم وفي مجتمعاتهم، الإسلام ضد هذا ولكن أن يعطي الانسان المجال ويفسح له المجال حتى يفكر ملياً هذا مكفول في الإسلام وين أحد من المشركين السجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه بمعنى كن معه وأمنه هذا مشرك أمنه حتى يصل إلى أمانه إلى بر الأمان في قبيلته وفي المكان الذي جاء منه أم له أمانه وأنت تبلغ له طاعة الله عز وجل ودين الله عز وجل وأسمعه كلام الله عز وجل اختيارا لا اضطرارا يعني لا حوجه إلى ذلك وإلا قل اسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوا تسمع أقول أقول النبي صلى الله عليه وسلم لي لي الوليد تسمع أقول يعني هل تريد أن تسمع قال نعم فسمع منه القرآن وذهب وقد غير القرآن من فكرته وير القرآن من عقله، واعطاني النصر والعزة. الله سبحانه وتعالى أعطاني محمد صلى الله عليه وسلم العزة. والعزة هي عزة الدين وعزه الإيمان وعزه التعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول أبو سفيان وهو يعني يناوي الرسول صلى الله عليه وسلم في احد لنا العزة ولا عز لكم والعزة اسمه صنم مشتق من العزة بمعنى أنها عظيمة وضخمة إلى آخره لنا العزة ولا عز لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبوا قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم فالعزة في ولاية الله سبحانه وتعالى في أن يكون الإنسان وليا مواليا وليا مواليا لله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونزلت هذه الآية ردا على عبد الله بن أبي بن سلول لما كان في غزواته من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقع بعض الخصومة بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار فبلغ الخبر عبد الله بن أبي قال له إنه أحدا من الأنصار كان يعني يتطاول إذا التعبير كان المنافقون طبعا غيرهم تطول يتطول على أحد الأنصار قال عبد الله بن ابي هكذا قالوا قال الأولون يعني سمين كلبك يأكلك سمين كلبك يأكلك يعني عبارة لا ينبغي أن تصدر ممن يقول لا إلى الله ولكن هذا طبعا منافق أو قد فعلوها يعني بدأوا يتطولون عليكم والله لا ان رجعنا الى المدينه ليخرجنا لعز منها لاذل اذا رجعنا خليوا القضيه المدينة المدينه وديك الساعه نرجع لهم خرج محمد واتبع محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرجنا لعز منها الاذل لا يخرجنا لعز منها الاذل يعتبر نفسه الاعز ويعتبر محمد صلى الله عليه وسلم الاذل والعياذ بالله فانزل الله الله عز وجل هذه الايه من باب التعريض القران الكريم لا يهمه الاشخاص ولا يهمه الاسماء ولكن يهمه بيان الحقيقه فقال ولي الله العزه ولرسوله وللمؤمنين فالعزه لله اولا ملكا وحقيقه وحكمه ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفااه وايده بعزته وقوته ثم للمؤمنين اوليائه الذين تكفل الله عز وجل بنصرهم إذن فلم يعود هناك الأذل لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الأذل هو عبد الله بن ابي الذي أذى الله الله عز وجل لو ومات على النفاق والكفر والعياذ بالله فالعزة لله ولرسوله فإذا أردت أن تكون عزيزا وشريفا فعليك بالتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أبدا أن يكون الإنسان عزيزا أو شريفا بعيدا عن الله بعيدا هذه حقيقة بعيدا عن الله مهما كان شأنك مهما كان منصبك مهما كانت مسؤوليتك مهما كان نسبك مهما كان مالك مهما كان ملكك فالعزة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين فإذا كانت لذيك الدنيا وكان لذيك المنصب وكان لذيك الجاه هذا يعني ماذا يعني أنك إذا تشبت بالله عز وجل زادك عزة على عزة وزادك شرفا على شرف وإذا كان العكس فلا قيمة للدنيا كلها لأنها كما سماها القرآن الكريم هي حطام كما سماها القرآن الكريم هي متاع الغرور لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاء قليل ثم مأوام جهنم وبس المهاد والعياذ بالله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بدينه وأن يعز امتنا بدينه وأن يعز بلدنا بدينه وإن يجعلنا مِنَ من الذين يستمعون القول فيتبعون إِنَّهُ إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين